23. cüz Yasin Suresi Sayfa 441 Euzü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim vema enzellâ alâ qawmihi min ba'dihi min السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يسؤون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 لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 وَإِنَّ شَأْنُ رِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَذُّونَ إلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمونَ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 إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون they ولا be able يرجعون ونفخ في الصور their families 111. And if they are from their enemies, they will come back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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون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 إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون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 وَتَكُونُ مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةٌ لَعَنَهُمْ وَهُمْ لَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَأَشْرُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْقُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ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 يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها وول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات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 فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم ان فووا اباءهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم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 رب هب لي من الصالحين فبشرناه بولام حليم فلما بلو معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم واتلهه للجبين وناديناه ان اشدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنه نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتْ جِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُفْتَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا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 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُودٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب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 رصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطت وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فاستغفر ربه وخَرَّ راكعًا وَأَنَابَ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 كِتَابٌ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ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 وَإِنَّ لَهُ عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إِذْ نادى ربه أَنِّي مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب به وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى للدار وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ أَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةٍ فتحت لهم الأبواب، والتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون اليوم الحساب.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 هذا فليذوقوه حميم ووساق واخر من شكله ازواج هذا فرج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رجالا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَةٌ وَعَنهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ النَّارِ قل إنما أنا منذر وما من, إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار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 استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 قال فبعزتك لا أؤوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين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 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام سمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث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 ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ ظُرُو دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَذْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْذَرَ عَن عَنْ سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو طالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني امرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وامرت لأن اكون أولى المسلمين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 ذالک هُذَا اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 ولقد ظَرَضْنَا الْإِنسَىٰ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَيَرْضِيعٍ وَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم